إنا الحمد بالله الحمد بالله نفده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أمثثنا وإنسيئات أعمالنا من ينزه ذاه فلا مضلة من ينزه ذاه فلا مضلة ومن يظلم فلا هادئنا وأشهد أن لا إله إذا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد رسوله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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سميتا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير هذه هذه محمد صلى الله وكل محدثة بجعة وكل بجعة ضلالة وكل ضلالة في الناس من المصور العظيمة من هذا الدين العظيم طرق التشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم وقد دل على هذا الأصل العظيم نصوص كثيرة من كتاب ثالث سحانة ومن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أما بالتداب ذاه سبحانه فقد قال الله عز وجل ألم يأتي بالذين آمنوا أن تغشع ملوهم لذكر الآل وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أورثوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقطت قلوبهم في هذه الآية الكريمة نهي مطلق عن مشابهة اليهود والنصارى وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهة اليهود والنصارى في قسوة قلوبهم لأن قسوة القلوب من ثمرات المعاصي قال المكثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية الكريمة ولهذا نهى الله عز وجد عباده المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والقرعية واستدفت كذلك أهل العزم على هذا الأصل الأصيل في تعالى في سورة الجافية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والعكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وحضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءته العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يمتلكون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاستبعها على شريعة الإسلام فاستبعها ولا تستبع أسواء الذين لا يعلمون انهم ليسوا عنك من الله شيء وانا الظالمين لحظهم اولياء بعض والله ولي المستقيم فقد ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم في هذه الايات الكلمات على اتباع الهوى الذين لا يعلمون ودخل في هذا كل من اتبع الله بغير بدل من الله من اليهود والنصارى وأشياءهم ولهذا فإن الكافرين من اليهود والنصارى يفرحون إذا وافق المسلمون هدي الكفار بل ويبدون أن لو بذل أحدهم مالا عظيما ليحصل على ذلك حتى لو فرض أن الإنسان إذا فعل, فعل فعلهم لا يقصد اتباعهم فإن موافقة اليهود والنصار في ذلك قد تكون بريعة وقد تكون سببا إلى موافقتهم في القلوب لأنهم منحاء حول علماء يريد أن يقع فيه والدريد على أنهم يفرحون بموافقة مسلمين لهم قوله سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تستجع من مجدهم قل إن هدى الظالم والهدى ولئي رزق بعد أهواءهم بعد الذي جاءت من الرجل مالك من الله من ولي ولا مصير ولهذا تضجر اليهودا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم حتى إنهم قالوا ما يريد هذا الرجل ما يغلل هذا ظن لأن يدعى من أمرنا شيئا إلا قاربنا فيه وسبق المرهود هذا الحديث ما أفره الإمام المسلم السيطحيح عن أند بن مارس رضي الله عنه أن اليهود كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من دينهم المحرف أن المرأة إذا حاضت لم يؤكلوها ولم يساكلوها في البجوز كانوا يجعلونها في ركض مرحيم من البيض فكانوا يهبرونها مدة حيضها فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل هذا اليهود عن فعل هذا من اليهود فأنزل الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المعريض كل هو هذا فاعتزلوا القتال في يعني اعتذلوا جماعا لسائد المخير ولا تقربوهن حتى يقضن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب الدوى فيها ويحب المبطفرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح اصنعوا كل شيء إلا الجماع فبلغ ذلك اليهود فأسفوا لذلك وتضجروا فقالوا ما نريد هذا الرجل ويعملون بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لا يريد هذا الرجل أن يدعى من شيئا إلا قال قنابيه وفي هذا المعنى كذلك قوله تعالى وكذلك أنزلنا إليك حكم عربيا ولئن استبعوا أهواءهم بعدما جاء الله من ورد ولا ولا واط فكيف تقلد هذه الأمة الإسلامية هذه الأمة المرحومة هذه الأمة المحمدية كيف تقلد أولئك في أخلاقهم وقد جاءها من ربها الهدى وقد جاءها من ربها الهدى ويصدق فيها قوله سبحانه ويصدق فيها قوله سبحانه وتعالى ولا الذين آمنوا ان تطيروا فريقا من الذين أوشوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم الكافرين ويصدق فيهم كذلك قول العام قديما يصبح عرشان والذشر في سمه وكذلك قول الشاعر القديما ومن العجائب والعجائب جمد قرب الحبيب وما إليه وصوله كالعيس في البيداء كالذاذة في الصحراء يقتلها الظنى يقتلها العرش وانباء فوق ظهورها مشهول فانباء فوق ظهورها مشهول ولكنها تشتكي العرش ويصدق فيهم كذلك قوله صدق عليه مزلّم. من تشفتها بقول فهو منهم إن الجذبة في نهي ذات سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن التشبه في الكفار لأن لا يستقيم لا يستقيم له الضرار المستقيم إلا إذا انحرف عن صلوط الكفار من صلوط اليهود والنصارى وغيرهم ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يدعوا بهذا الضعار في صدفهم عند قراءة الفاتحة دين الصلاة المستخير ثم عطت الله عز وجل هذا الشراف و هذا الطريق فقال سبحانه سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ونفاتين في سنة الكربدي أنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى قدان اليهود مغضوب عليهم والنطار غذان فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتجنب طلب هؤلاء المكورين لنزبت على الصراط المستقيم لأنه ما تعلق عبد بغير هذا الصراط إلا وقع في صراطه وفي طريقه النفس أو النفس وقد بيّن الله عز وجل في آيات كثيرة أن الثبات على الصراط إنما يكون في الإعراض عن تهدي الكتاب قال سبحانه يا أيها تقيل آمنوا إن تطيعوا فريقا من إن الذين أوتوا الكتابة يمدوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكتمون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسولكم ومن يعتقن بالله فقد هذي إلى صراط المستقيم فتأملوا هانا عباد الله فإنه من أبدعنا رذبا فيه هاته الآيتان كما هو الشأن في سورة الفاتحة كمانا واحضروا من مخالفته فإن الله سبحانه أخبر أن الذي يقالفها مصراب المسنقين صراب النبيين والمسلين صراب الصدقين والشهدين والصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم من خالف هذا الطريق فإنهم يعرض نفسه للكفر عيابة لله فطاغم إنا نسألك العبو والعافية الحب بالله وكفى وسلام على عباده الذين وقفى وبهرينه المسلمون إن من الغريب بمكان أن يكبر المسلمون هذا الدعاء الوالد في سورة الفاتحة في طلواتهم كل يوم وليلة سبع عشرة مرة على الأقل ثم نجد أكثرهم اليوم بأعدائهم متشفهين وبطرق معيشتهم متشفهين وكم هم الذين يرددون اللعنات الغريضة لليهود ثم هم أسبق الناس إلى امتسال أنواع اختراعاتهم في الأذيان المغزية والأخلاق المغزية بل لا يكان هؤلاء المسلمين لا يكان هؤلاء المسلمون يتشبهون بهم ويتشبهون بهم إلا في أساق المؤولهم وقد وصل الامر ببعض المسلمين أنه لو زاد الكاسر شعره على قده لزادوها طاعه لما يسمونه من موضه وقد حصل لله الحق وقد حصل الى طالب اشتكى الى انه يوم من الموضات في عصات الشعور ابشع المناظر والصور مع ذلك فقد وجدت عندها ثلاثه رواجا مريبا وقد صدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلهم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جوه ضب فستدخل قال الصحابة يا رسول الله اليهود والنصارى أترسد بالقوم اليهود والنصارى قال أمن؟ مرار المقاهيم المسلم وهذا التقليد وهذه السبعية العمياء ذهيل على ضعف الرئي وعلى نهاد الهيبة وعلى ضياع الغربة كما قالت مخدوم رحمه الله تعالى في مخدمته المغلوب مولع أبدا بجف ذائه الغارب في شعاله وزيه ونحلةه وسائل أحواله وعوائده والسبب في ذلك أن النفس تحتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه إما لنظره في الكمال لما وقع عندها من تعظيمه أو لما تغالب به من أن قيادها ليس لغلب قبير إنما هو الكمال الغالب إلى أن قال رحمه الله تعالى ولذلك ترى المغلوب يتشكه أبدا بالغالب في ملته ومركبه وتلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائل أحواله وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين فيهم ذالما وما ذلك إلا لأن الأبناء يعتقدون الكمال في الآباء وانظر إلى أي قفر من الأخطار كيف تجد هذا الأمر إلى آخر كيامه يا الله تعالى إن تتشكر بالمفاة أيها المسلمون كان من أقوى أسباب نهاية بلاد الأنذبس إلى يوم الزاك هذا وقد أصبح الناس يقولون عند المرور بآتار المسلمين في شكل البلاد كان هاهما إسلام ومسلمون رضا الله على المسلمين رضا عزيزا منيعا فما يقال فيه اجتبعات تعلمت قلوبها بأسكار أعدائها بل و بغير قليل من أعدائهم نسأل الله سبحانه وتعالى العفو العافية للدنيا والآخرة إن من مضاجر التشبه بالكفار ما وضع في هذه الأمة المرحومة في تقلئ بعضهم عن توحيد رب العالمين و اتباعهم للشرك وما جاء هذا إلا عن طريق الهلوث الصالحين فاتخذت قبوره المساجد واستغاف الناس بهم عند الشدائد فلم يطل الزمن حتى وجد في المسلمين من يفعل, يفعل هذا باسم حب الصالحين واحترامهم دعموا وإنك لتدخل بعض البلاد الإسلامية فتجد أكبر مساجدها بوليه عليها حضور مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذال في التحذير من ذلك اشد ما اعطاه الله سبحانه وتعالى ونظر من هذا الامر اشد التنزير فكان الا قال عليه وسلم لعنه اليهود اعذابه الله هذا اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم بي منهم قال الله لأنه يحذر ما صنع فهو يحذر ما طنعه كي لا تصنعه أمته صلى عليه وسلم ولكن مع ذلك فقد طلعته بل هو شر ما صنع لأن الشرك أعلم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى وطلب فينا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطلد أليات رساء دوس حتى ترقط رساء دوس حول طنم يسمى ذا القرطة وكان هذا صنما في الجادرية تعبده دوس فتأمروا أيها المسلمون ولاحظوا هذا التحذير الأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلموا ما وحتى تعلموا هذا الزلب العظيم أنت هي جنيه اليوم وذلي جنيه بعض المسلمين من آثار تشبه من الكفار كذلك من الأمور التي فشت وانتشرت في بعض براء المسلمين وكان هذا زمرة من تقديد اليهود والنصارى أنت بعضهم أصبح يقلد من يستهله في كل شيء حتى في تحليل الحرام والحليل الحلال وكان في هذه الأمة كما ذكر أهل العلم من يفعل هذا تقريداً لليهود والنصارى فركل هؤلاء إلى التقريد وحرموا أنفسهم نوع الإدلال من السجد والسنة وقبلوا دينهم لهؤلاء الرجال وطرقوا الأمة الواحدة إلى مباهب قد اتقل بعضهم بعضا عدوا حتى إنه ليخيل للناظر الغريب أنه له أديان مستفلة كثيرا فتشبهوا كهل البتاج الذين يجحد كل فريق منهم ما لدى الفريق الآخر من الحق كما قال سبحانه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يسلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون كذل قولهم فالله يأتوا بينهم فيما كانوا فيه يخلفون ودخل هذا الأمر من الضلال والتشبه على طوائد بعض المسلمين حتى شابه وضاهوا بذلك النصارى وصدق فيهم قوله تعالى انتقلوا احداه وربانهم ارباطا من دون الله والمسيح بذريا وما امروا الا ليعبدو اله واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ومما ذكر في هذا الباب من اثار تشك من قتل من الكفار ما بلغ بعضهم الى اتخاذ اعياده خاصة بهم موازن اعتقال للمسلمين بل إنهم عطلوا أعمالهم من أجل ذلك ولسو قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اجتنبوا أعداء اجتنبوا أعداء الله اليهود والنصارى في عيدهم وفي يوم جمعهم فإن السبط ينزل عليهم فأقشى أن يصيبكم ولا تعلّوا رطانتهم لا تتعلّوا الكلام بلغتهم وتدعوا كلام الله سبحانه وتعالى لا تعلّوا رطانة العجم وتدعوا ما نزل به القرآن الكريم وتدعوا لغة أهل الجنة وتميلوا إلى التكلم بالعجمية وهذا الكلام من أمير رضي الله عنه كلام عزيز جدا كلام عزيز جدا يؤلل فيه الإنسان مدى تأذكر هؤلاء المسلمين بالكفار والنصارى وغيرهم فاللهم إلا نسألك الحفو العافية في الدنيا والآخرة اللهم أنزل بين قلوبنا وأصبح ذات بيننا ودنا سبل السلام اللهم جنزلنا الكثم ما قطر منها وما قطر سبحانه اللهم وبحفظك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه